مهاجر في الله ود له الذي التفت يوم الفراق ما أراد سماجر ومضاك كأن الأرض لم يولد بها أبدا ولم يعرف له رفقا مستجمعا أسراره في صدره في صدره, صدره اطلف فؤاد بي ثقله لولا اليقين لولا اليقين لما أطاق بقاءها بين الظل والهوى في الله والد لهن ليت في يوم الفراق وراد هاجر لما أراد سماء هل بعد أن ترك النذير ديارهم ترضى بدور القاعدين إيواء أم بعد أن ترك الجهار سبيلا لهم سبيلا لهم لنعمه فيها ولا نعما جير في الله ورداله لم يلتفت يوم الفراق ورى Sözü, "Sözü, "Sözü, "Sözü, "Sözü, "Sözü, "Sözü, "Sözü, "Sözü, "Sözü, "Sözü, "Sözü, "Sözü, جيش جيش المسلمين توكلا توكلا توكلا, توكلاً واقيدة ولواء وعاجلا في الله ودا إن كلماتنا ستبقى ميتة أعراسا من الشموع لا حراك فيها جاملة حتى اذا متنا من اجلها انتفضت حيه وعاشت بين الاحياء كل كلمة عاشق كانت قد اقتاتت قلب انسان حي فعاشت بين الاحياء والاحياء لا يتبنون الاموات